الحمد للعربعين والصلاة والسلام على من النبي بعد حيث له بيستاني دعون الدين أما بعد توقفنا نجا المطلق والمقيد في هذا الباب ندرس عدة مسائل أولا تعريف المطلق والمقيد اثنين العمل بالمطلق الثالث حمل المطلق على المقيد الرابع الفرق بين الإطلاقي والعمومي أكثر الأصوليين بعد ذكر باب العام والخاص يذكرون المطلق والمقيد ليه لأن هناك تشابه كبير جدا ما بين المطلق وما بين العام هذا سنرجعه إلى المسألة الأخيرة الفرق ما بين الاصلاق والعموم حتى إذا بينا المطلق والمقيد تستطيع تنبط لحالك ما الفرق لأنك تكون درسة العام الخاص والمطلق المقيم المثالة الأولى تعريف المطلق لغة هو الانفكاك من أي قيد المطلق هو الانفكاك من أي قيد حسيا كان أو معنويا الحسي اللي هو الشئ الملاحظ الذي يشعر به المرض هذا الفرس هذا الفرس مطلق مطلق مش مقيد بشيء يبدأ ايه حسي معنوي فتحرير رقبة من قبل ان يتماث يبقى قال لي فتحرير رقبة هنا هل كل الرقاب ولا هي رقبة واحدة هل واحدة على سبيل البدل طيب هل وصفها رب العالمين بوصف معين لا المؤمنة ولا الكافر يبقى هي مطلقة عن اي قيد ربط او علق بها اذا فتحرير رقبة اي اعطق اي رقبة من الرقاب اما هذه او تلك او هذه او اي رقبة يبقى على سبيل البدل لو كنت اعطق الرقاب يبقى دا عام في اين صيغة العموم البدل <تصفيق> ال يبقى الايه التعريف بيه ال. اعتق كل رقابة معا كده يبقى ده فرق ما بين العام والمطلق العام عمومه شمولي يشمل كل الرقاب اما المطلق عمومه بدلي يشمل الكل على سبيل البدل معايا ده تعريف المطلق من حيث اللغة لانفكاك من اي قيد اما تعريفه على سبيل الاصطلاح ما دل على الحقيقة بلا قيد كقول تعالى فتحرير رقبة من قبل اي تماثا ابقى ما دل على الحقيقة بلا ايه بلا قيد الرجال اذكى من النساء هل هذه صيغة عموم لا ليه؟ لأن الآن هنا ليست بمعنى كل لا أستطيع أن أقول كل رجل أذكى من كل مرأة لأنه بالتأكيد سنجد مرأة أذكى من بعض الرجال فهنا إيه حقيقة الرجال أذكى من حقيقة النساء والحقيقة هي الجنس جنس الرجال أذكى من جنس النساء إذا هو يقول تعريف المطلق في الاصطلاح ما دل على الحقيقة بلا قيد ما قالش فتحرير رقبة مؤمنة كما قال في كفارة القتل الخطأ قال إيه فتحرير رقبة مؤمنة ما قال هذا بل قال إيه فتحرير رقبة من قبل أن يتمان عاية إذا ده معنى المطلق في الاصطلاح ما يدل على الحقيقة بلا قيد مطلق ورد عليه قيد معايا يقول فخرج بقولنا ما يدل على الحقيقة العام لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط وخرج بقولنا بلا قيد المقيد ثم قال تعريف المقيد لغة ما يقابل المطلق ما يقيد بشيء من وصف او شرط ونحوه معايا يبقى ده لغة ما يقابل المطلق احنا كنا بنقول المطلق هو الانفكاك من اي قيد هنا ايه ضد المطلق المقيد اللي هو ما يقيد بشيء ثم قال واصطلاحا ما دل على الحقيقة في بقيد كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة فهنا قال ايش مؤمنة يبدأ ايه وصف علق بمؤمنة فاخرج هذه الكلم عن اطلاقها الى تقييدها بوصف الايه الايماج معايا طيب أعطق الرقابة المؤمنة ده إيش تخصيص ورد على الأمو أعطق الرقاب أعطق كل رقبة ثم خص العبق لهذه الرقاب بالإيمان وقد تجد بعض من يتكلم في هذا الأمر في غير كتب الأصول وعلى قلة في كتب الأصول من لا يفرق ما بين العام الخاص والمطلق والمقيد في بعض الأمور اللي هي البسيطة جدا معي فيقول فخرج بقولنا قيد المطلق ثم قال المسألة الثانية العمل بالمطلق يجب العمل بالمطلق على إطلافه إلا بدليل يدل على تقييده يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده لماذا؟ لأن العمل بنصوص الكتاب والثنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يكون دليل على خلاف ذلك وهذه قاعدة مهمة جدا تنفعك في كثير من أبواب الفقهي إذا وردت دليل مطلقا فإدخال أي قيد عليه لابد له من دليل في باب المسحة الخفية المولى عز وجل وبلغ رسوله محمد صلى الله عليه وسلم جواز المسحة الخفية لكن قيد هذا الجواز بقيود معينة كما في أهوى الاسلام للغير الشعب لما أهوى لنزع قفياً النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوا فإني أدخلت iyما طاهرتين يبدأ القيد الأول لا يجوز المفح على القفين إلا إذا كان طاهري جميل كده ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان ابن عسان أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا صفراً ألا ننزع, ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة معايا ولكن من غائط أضول أو نوم معايا فهنا ليه التمسح على خفين إذا كنت محدثا حدثا أصغر إذا أصبت بجنابة وجب عليك أن تخلح الخفين ثم حديث علي بن نبي طالب أنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم المسافري في المسحى خفين ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوما وليل يبقى ده القيد الثالث قال لك لو كنت مسافرا تمسح ثلاثيان بليالي لو كنت مقيما تمسح ايه يوما وليل مش كده يبقى جواز المسح على الخفين كيدا بعدة قيود ان يكون طاهرين ان تكون مدة محددة ان يكون من حدث اصغر لما جاء نقول بقى ايه لا لا بد من شروط اخرى قال الحنابلة عندهم 17 شرط منها مثلا ان يكون الخف صفيقا حاجه كده قدمك لا تظهر منها وان لا يكون به خرق ما يكونش مقطع لو في قطع بس وقدمك تظهر من هذا الخرق ما تنسخش عليه طيب انا اقول له بقى من اين اتيت بهذه القيود إنما ورد عن الشارع مطلقا لا يجوز تقييده إلا بدليل يدل على هذا التقييد فإذا ما أتى بدليل عملت عليه وسرت عليه إن لم يأتي بدليل بقي المطلق على إطلاقه ورحية في باب الحيض رب العالمين يقول ويسألونك عن المحيض كل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهره اجي بقى انا اقول لك ايه هو قال هنا ايه قال ايه ويسأل عن المحيض كله اذى دم الحيض ده دم اذى طول ما انت شايفه كده بقى في ايه حيض اجي اقول لك لا ده اقل الحيض يوم وليلة واكثر الحيض خمس عشرة ليلى الحيض اذا زاد على المرأة عن خمس عشرة ليلى فليس بحيض اقول لنا ايه جبت من الكلام ده رب العالمين علق الحيض علله بعل له بعلة هي ايه؟ الأذى فما دامت المرأة ترى الأذى فهو حيض ما ينفعش بقولي يوم ولده 15 يوما وأقل الطهر بين الحيضتين 13 ليلة من ايه الكلام ده اما ورد, ورد مطلقا لابد ان يبقى على اطلاق في باب صلاة المسافر في المسافة التي يقصر فيها او يقصر فيها المسافر الصلاة اجي انا اقول لك ايه لا دهوان انت بعد 85 كيلو تبدأ تقصر الصلاة طيب من ايه الكلام ده رب العالمين قال واذا ضربتم في الارض فليت عليكم جناح الا تقصروا من الصلاة اهو الا ايه 85 كيلو ولا السسة فعشرة فرصخا كالحنابلة يعني ما يقرب من تسعين كيلو مترا ما قالش الكلام ده فلييجي حدباء التحديد دي او التحديد ده اقوله من اين اتيت به ايجي مثلا ان يقول لي انس رضي الله عنه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافر ثلاثة اميال قصر الصلاة فانا اقول له لا ده انس رضي الله عنه ما كان يسأل عن المثافة التي عندها يقصر المرء الصلاة بل يقصد أن النبي إذا بدأ الطفر قصر الصلاة أول ما تطلع عن شبين عند ميتة أبو شيخة تقصر الصلاة لأنك سارقت بيوت قريتك العامرة ببدل كلاب بصريك كلام ماضح ثم نعود نقول خلاص وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ما دمت ضاربا في الأرض اقصر الصلاة إذا كان أهل البلد يعدون هذا الضرب سفرا معي وكل ما أتى في الشرع ولم يحدد فبالعرف أحدد كالحرز الحرز ده يعني الحاجة أنت يعني يقول لك إيه ده حرز كل شيء يختلف بحسب الكتاب تحريزه بان تمسكه بين ايه يا الفلوس حرزوها ما يكونش تمسك الفلوس وماشي كده ايه لا حرزها في دي معي الثلاجة حرزها مش انها مثلها برا البيت واخشها جوال بيت حرزها ان انا راح مدخلها في لو جيه حرامي وانا وضعته الثلاجة في خارج البيت اخذها وانصرت لا يسمى فارقا لأن من شرط السرقة أن يأخذ المال من حر زن وده ما يأخذوش منين إيه واحد ماشي ومع أسك الفلوس كده رح واحد يركب درازة قال له طب ما عطلقش ده اسمه سرقة ما الاسمه إيه سرقة طريق زي اللي أمن الدولة تعمل رح دخيني البيت عينا بينا ويأخذوا كل حاجة من البيت والمخبر بيدور على المنشورات وبيدور على طلوك ده اسمها طريقة باسمها ايه قطع طريق لا هو من حرز لكنه امامي انا اعلم ذلك و... فهذا قطع طريق الشهد من كلامي ان كل ما اتى في الشرع ولم يحدد فبالعرف يحدد كالحرز يبقى نقولي كل ما نقول كل ما ورد عن الشارع مطلقا فنحن ايراد او ادخال قيود عليه لا بد لهذه القيود من ادله وإلا لا يلزم المرء ان يعمل بها واضح كده ثم المساله الثالثه الا وهي حمل المطلق على المقيد ووجدت الا أن وانتبهناه هي مساله هذه مطوله الإمام الشوكاني طيب الله صراه يقول اعلم أن الخطاب إذا ورد لا مقيد له حمل على إطلاقه وإن ورد مقيدا حمل على تقييده الخطاب إذا ورد مقيدا إذا ورد لا مقيد له حمل على إطلاقه كما ذكرت في المسحة الخصين أو الحيض مش كده؟ وإن ورد مقيدا حمل على تقييد إن جه النص هو كده مقيد وجب العمل به فتحرير رقبة مؤمنة يبقى كثارة من قتل مؤمنا خطأ أن يحرر رقبة لابد أن تكون مؤمن ماشي كده ثم بقى الجزء المعظم هو قال إيه وإن ورد مطلقا في موضع مقيدا في موضع آخر فذلك على أقتام يبقى عندي نص في مكان مطلق وفي مكان تاني ايه دخل عليه الثقيل امتى بقى امتى احمل المطلق عن مقيد امتى قول بقى بقى هذه المسألة وردت في اية كذا مطلقة وخيدت في آية في اية كذا فبحمل المطلق عن المقيد يكون كفارة مثلا الظهار تحرير رقبة مؤمنه مع ان وصف الايمان لم يرد فيه الآية فتحرير رقبة من قبل أن يتمث أين وصف الإيمان ما هو موجود لكن نقول بأيه لأنه ورد فيه مكان آخر في قفارة القتل الخطأ معلقا على وصف الإيمان لابد من الإيمان طبعا ده لا يصح على قل الراجح كما سأتي معا لكن انا بدي مثال للعنوان ورد مطلقا في موضع وقيد في موضع آخر متى يحمل المطلق على المقيد فذلك على أقسام ده خصوص ورد على عموم خصوص ورد على عموم ما؟ لا كل نساء بتقول إيه؟ والمطلقات وكل مطلق مش مطلقة واحدة على سبيل البدل معايا طيب القسم الاول ان يختلف في السبب والحكم الايتين اللي عندي مختلفين في السبب ومختلفين في الحكم قول الله عز وجل والسارك والسارقة فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا ايش كده طيب فاقطعوا ايه ايديهما ثم المولى عز وجل يقول في سورة المائلة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغصلوا وجهكم وايديكم الى المرافق يبقى هنا حدد اليدين الى المرفقين هل بقى جنؤول خلاص إذا أيد إيه والسارك والسارقة فقطعوا أيديهما اليد هنا تقطع إلى المرفق عاية المساء المفهوم فإحنا بنقول إبقى لا لما نيجي ننصر بالآية والسارك والسارقة فقطع أيديهما ما هو الحكم قطع اليد وما سبب قطع اليد وما سبب قطع اليد السارقة. صح كده عرفنا هنا السبب وعرفنا لإيه ثم الآية الاخرى وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمِرَافِقِيهِ ما هو الحكم غصل اليدين إلى الميرفقين وما هو سبب الحكم الحدث سن أحدث عشان يرفع الحدث يعمل الكلام صح يبقى السبب في الآية دي مختلف عن السبب في الآية دي والحكم مختلف في الآية دي عن الحكم مختلف فيه الآية دي صح يبقى أحمل المطلق عن مقيد وجؤون أن السارقة لو سرقة تقطع يده إلى المرسق ما ينفعش ما ينفعش ليه لأن السبب والحق كلاهما مختلف عن السبب والحق في الموضع الآخر نفهم يا سعيد وهذا بإجمع أهل الأخير فلا يحمل وحدهم على الآخر بالاتفاق كما حكاه القاضي أبو بكر الباقي اللاني وإمام الحرمين الجويني وإلكي الهراس وابن برهان والآمدي وغيرهم ده بالاتفاق لا يحمل المطلق على المقيد القسم الثاني أن يتفقا في السبب والحكم ليس السبب والحكم في الآدي بيساوي السبب والحكم في الايه دي معايا المواد الغذائيه تقول ايه حرمت عليكم والماء حرمت عليكم والميته والدم ولحم الخنزير اين الحكم تحريم الايه الدم خلينا في الدم تحريم الايه الدم وما سبب الحكم هي الاضرار المترتبه على أكل الايه الدم معاك ثم في آية اخرى يقول كل أجد في ما احي الي محرما على طاعم يطعمه إلا ان يكون ميتا او دما مسفوحا ما الحكم تحريم الدم المسفوح الجاري لمعنى الجاري طيب ما السبب الأضرار المترطبة على أكل او تناول هذا الإيه؟ يبقى السبب الحكم في الآية دي زي السبب الحكم في الآية دي صح؟ بإجماع أهل العلم أو حقية فيه الإجماع يعني يجب حمل مطلق على المقير يبقى ليه؟ إذن الدم المحرم هو الدم المسفوح وان ايه حرمت عليكم الميته والدم هذا الاطلاق كل ده بالقيد الا هو الايه المسفوح الجاري يبقى الدم اللي انت بتلاقيه على العروق هذا لا حرج فيه تفتح ورك الفرخه تلاقي فيه دم كده مش مشكله اللحم الذي يتلطخ بالدم لا حرج فيه ونقل على ذلك الاجماع ونقل ذلك الاجماع الامام القرطبي في تفسير الكرطبي او المسمى بالجامع احكام القرآن الكلام كده واضح في اي اشكال طبعا انا بنقل في هذه المسألة الاجماع وان كان الحنفية خالفوا في ايه المسألة لكن ممن نقل الاتفاق ابو بكر الباقي اللاني والقاضي عبدالوهاب وابن فورك وانكية الطبري وغيرهم دي مفهومة القسم الثالث إذن أنا قلت إيه اختلاف السبب والحكم واتفاق السبب والحكم الثالث أن يختلف في السبب وأن يتفق في الحكم فتحرير رقبة من قبل أن يتناسى ما الحكم ها؟ تحرير رقبة ما سبب الحكم الظهار ثم في الآية الأخرى فتحرير رقبة مؤمنة ما الحكم؟ الحكم إيه؟ تحرير رقبة وصفت به الإيمان ما السبب الحكم؟ يبقى هنا أنا عندي إيش؟ عندي اختلاف في السبب واستفاق فيه؟ هل بقى أحمل المطلق على المقيد؟ هاي؟ ايوه ما الحكم واحد اهو تحرير رقبه لكن هنا كانت مطلقه وهنا كانت مقيده معايا اجي اقول بقى يحمل المطلق على المقيد محل خلاف طويل الذيل بين اهل العلم الاقرب فيه قول يعني بعض الحنابله وأكثر الايه المالكيه وقول الاحناف لا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب واتفق الايه الحب طب انا عايز اقول حاجه قبل ما نفصل فيها احنا ليه بنقول نحمل المطلق على المقيد ليه الفيلم ده عشان انا عامل بقى خلاص انا ليه ليه بحمل المطلق على المقيد يعني ليه بعمل القصه دي طيب ما انا واخرف كسرت الزهر إيه؟ تحرير بقبه وكثرت قاتل خطا تحرير وبقبه الايه وتنتقل قصه في مشاكل في كده <تصفيق> ايوه يبقى انا بحمل المطلق على المقيد عند وجود التعارض لرفع التعارض احمل المطلق على المقيد كما في حرمت عليكم الميته وكل اجد في ما حييه لا محظما على طعام يطعم الا يكون ميته او دم مسفوح لو انا هنا ما حملتش المطلق على المقيد اقول الله ايه الدم هنا والدم يعني ازاي نوفق فكلاب المثال فيها مطلق وفيها مقيد والخلمة. كذا قال الأحناف وأكثر المالكية وبعض الحنبين قال احنا قبل من أصلا ان احنا نحمل المطلق عن مقيد احنا ليه بنحمل المطلق عن مقيد لوجود التعارض فإن لم نجد ثم تعارضا فلا حمل للمطلق عن المقيد كآيتي الظهار والقص الخطر إيه الإشكال لما قلت في إنقاط الخطأ هو كثارة تحرير رقبة لابد أن تكون مؤمنة وفي كثارة الظهار تحرير رقبة لا يشترط فيها الإيمان يعني ليه ليه أشترط وجود الإيمان مفيش تعارض معايزاي والانسجام موجود على هذا الكلام بين آيات القرآن الكريم معايزاي ثم في مسألة تانية لعل لاختلافة الحكم أو لعل وصف لعل القيد دخل على كفارة القتل الخطأ ولم يدخل على كفارة الظهار لعلة ما معي اللي أنا باب أقول لي بها إيه عليها إيه لعل الاختلاف في الحق كان مؤداه لاختلاف في السبب هنا لما قال للم امرأة أنت عليك فهر أمي وربنا عز وجل يريد أن يحمي الأسرة وأن يسيرها الراكب وان تسير التفين وان لا يفارق الرجل المرأة فجاتل ايه المثالة مخففة اي رقبة والرقبة الكافرة اقل ثمن من الرقبة ايه اما في قتل المؤمن الخطأ ده مصيبة كيف حتى لو كان ايه خطأا فاتل ايه التشديد فيها معايا فلعل الاختلاف في السبب هو الذي ادى الى تقييد الحكم في واحدة من هو بيه بقيد فيه شدة واضحة كده كلام ده كده واضح قدما قلت ان فيه اختلاف في المسألة دي لما تيجي تدرسها في الفقه لابد ان تجد ده اختلافا معايا لان اصول فقه كده كل ما فهب له ايه له اصول اتلاقي مثلا ماذا بالملكية عنده كده العمل, بأه... العمل ب... بما كان يسير عليه اهل المدينة ده اصل من الاصول عندهم ممكن يرد حديث عشان أهل المدينة لم يعملوا به وأهل المدينة عليهم نزل الوحي وبينهم قام النبي صلى الله عليه وسلم و... فلما لم يعملوا بهذا الحديث دل على نوعه ليس بحديث او أنه منسوخ أو أي شيء معايا فكل ما ذهب له إيه؟ له أصول فإذا أبقنت هذه الأصول عرفت الاختلاف بينهم في الأحكاس معايا إبقى أنت لما تطلع تدري السؤال المسألة دي في او قص الخطأ طب وهل يشترط الإيمان في الظهار ولا أهلي نفس الايه نفس الكلام امتى بقى عرف ارجح لو انا عندي الاصل ايه منضبط اعني ليه محملش المطلق عن مقيد لو في امتهى خلاص المسألة سهل واصلة يبدأوا قسم الكام تبقى ايه ان يتطفق السبب ويختلف ايه الحق وده ايضا نقل بعض اهل العلم الاجماعة عليه على انه لا يحمل المطلق على المقيم مما نقل الاجماعة ابن الحاجب رحمه الله طبعا الاسمائل انا ما اسمها دي هم دول فحول علماء الاصول زي كده ما ببص في التوق ابن كيمية وابن ابن القيم والامام احمد والامام الشفعي والامام مالك والامام ابو حنيفة والناس دي اتجي هنا تلاقي ايه هم دول ابن الحاجم لا فيما ان كثير منهم محققين ان كثير منهم محققون معايا بدر الدين الزركشي ده صاحب البحر المحيط الذي لا تكاد احدا يكتب في علم الاصول الا وينهل منه نهلا بدر الدين الزركشي ده ثماني مجلدات معايا فدم ايه دم علماء المادة فإن لم تعرفهم لن تعرف المادة معايا كده فاحنا بنذكر ايه طرفا تذكرت لما تسمع كده يا ابن الحاجب فاهمين ابن الحاجب ده والبيضاء والناس القسم الرابع ان يختلي في الحكم ويتفق في السبب كرب العالمين يقول وايديك إلى المرافق الحكم ايه؟ الحكم ايه غسل اليدين الى والسبب الحدث اللي احنا عايزين نرفعه معايز؟ طيب تمسحوا بوجوهكم وايديكم منهم الحكم ايه؟ المسح الوجه واليدين من الايه؟ من الطرار طيب في الايه؟ التيامه السبب ايه؟ الحدث برضه صح كده؟ يبقى فيه اتفاق فين؟ وفيه اختلاف فين؟ هل ده ينفع جاء أقول لا ده اليدين في التيمم تمسح إلى المرفقين ما ينفعش أقول يا الكلام ليه لأن من شرط القياس هو الاتفاق هنا الحكم غير متفق ده تيمم وده وضوء فلا يصح حمله المطلق على المقيد ها هنا كان موضح يا سعيد يبقى أنا كده صاف لي من الأحوال الأربع كم حالة حالة واحدة اللي هي الايه ان يتفق السبب والحق اما اختلاف السبب والحق ده بالاجماع معايا كده طيب ويه يختلف الحق ويتفق الايه السبب ده برضو حقي عليه الاجماع طيب ان يختلف الايه السبب ويتفق الحق محل خلاف شديد والأقرب عدم الحمل معايا كده طيب أنا الآن لما أقول إيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه خيالاء لم ينظر الله إليه وإن نبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا معذابوا منهم إيه بلاش الله قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزارة في النهر. طيب من جره ثوباق خيلاء لم ينظر الله إليه الحكم ايه لم ينظر الله إليه الحكم ايه دي لم ينظر الله إليه السبب ايه خلينا واحده واحده السبب ايه ان هو جره ثوباق ايه خيلاء فيما اسفل الكعبين من الازار في النار الحكم ايه اسفل الازار في النار السبب ايه إسباله الثياب تحت الكعبين صح م. طيب السبب هنا مختلف عن السبب هنا م. لا لا السبب هنا خيلاء هنا مجرد الإسبال لا خيلاء ولا غير ذلك معايا الحكم مختلف يتأدى حقي عليه الإجماع بل عليه الإجماع أنه لا يحمل المطلق على الإيش ما ينفعش بقى اطلع وليه لا ده هو اللي اللي المعصية انه هو بس يسبل السياد على وجه الايه الاخوية لا اقوله لا الكلام ده مش عندنا ده النبي صلى صح الله عليه ايه جعل حكم هذا خلاف حكم هذا مع ازاي فما ينفعش انها يحمل المطلق على المقيد في القصة به بفهم كده الكلام ده صعب طيب انا بقول ايه ما اسفل الكعبين من الازارف في النار هنا الحكم ما أسفل الإزارة في النار السبب مجرد الإسباء الثاني من جرى ترباء خيالاء لم ينظر الله إليه الحكم إيه عدم نظر رب العالمين عدم نظر رب العالمين إليه صح السبب إيه إسباء له الخيالاء يبقى السبب مختلف في الحديث ده عن السبب في الحديث الآخر الحكم مختلف يبقى هل بقى لو أن أحدا أتى وقال لا ده يحرم إسبال الثياب إن كان له خيالاء الحكم ده صحيح ليه لأنه ما ينفعش أحمل المطلق على المقيد هنا كلام واضح طيب نخلص من هذه الأقسام بأن ما اتفق فيه السبب الحق هو الذي واجب حمل المطلقي على المقيد فيه مع الوضع في الاعتبار أننا لا نحمل المطلق على المقيد الا لوجود تعارض بين الايات وتحقيقا او تحقيق ل بين الايه الايه معايا كده طيب المساله الاخيره الفرق ما بين او الفرق بين الاطلاق والعموم اول فرق بين مطلق والعام عمومه هم عموم المطلق وعم المتقال او شمال المتقال والفرق الثاني ان العام يدخل الايه والمطلق يدخل الايه والفرق الثالث اللي احنا بنقول ايه ان العام يصح لاستثناء منه اكرم الطلبه الا زيد يصح لكن المطلق لا يصح الاستثناء منه ليه لان المطلق هذا هو ايه واحد ما ينفعش لا استثني استثني منه ما ينفعش اقول ايه اكرم طالبا الا زيدة ما تنفعش الا اذا كان على وجه الاستثناء المنقطع الذي يكون فيه الا بمعنى لكن ماشي ده لكن ما ينفعش نقول ده استثناء ليس بمنقطع لأنه هو واحد بس هستثني منه كيف فينفع لنا وليه أكرم طالبا إلا زيدا يعني أكرم طالبا لكن لا تكرم زيد معايا كده أما الاستثناء لا يصح الكلام كده واضح طيب ما نقول لي أنا هنا هستثني واحد ما ينفعش كاستريب لغه عربيه ما ينفعش لان لما اجي النظر في الجملة اكرم طالبا هو واحد لكن ينفع ان انا اقصد لكن زي الداله يبقى انا على الاستثناء المنقطع اللي هو ايه ان مش من بين الطلبه اللي انت منهم اللي ايمان تكرمه تنفع كده ونفس نفس السياق نفس الكلمات هي هي بنفس الترتيب لكن هنا المختلفة هو نية المتكلم معا كده الكلام ده صعب كانت صعب مهم جدا سابد ان هو ايه يفهم بابه المجمل والمبين ولن نرجعه ايوه من يوافق, على من يوافق على ارجائه يلصع يده من يوافق على ارجائه يلصع يده طيب نكتفين به